بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه ولم اكن بدعائك رب شقيا وانني خفت الموالي من مرائي وكالة امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 قال ربي ان لا يكون لي غلام وكانت راتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال ربي اجعل لي ايه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 إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطما جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما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 فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي طفيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا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 لا الا من تنتهي لارض منك وهدرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفييا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 وذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبييا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا شُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ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 ثُمَّ لَرَئْتَ عَنِ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ مَانِعَتِهَا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا مما رد افرايت الذي كثر باياتنا وقال لا اوتينا مالا و ولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقولون ونمد له من العذاب مدا ونريه ما يقول ويأتينا فغدا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أذا فلا تعدل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وئدا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من قَرْنِنْ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا